الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في سم الكياء وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم رواش وكذلك نجز الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولا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 ونزعن ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهاض وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي Omar kunnade inte tänka några saker. Det är سَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُهَا أُورِثْتُمُهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ, الجنة أصحاب النَّارِ أَصْحَابًا نَّارًا قد وجدنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حطا فهل وجدتم ما وعد ربكم حطا قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الضالين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجالين يعرفون كلا باسمهم ولا در اصحابا الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنى عنهم كم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ولا داء أصحاب النار أصحاب الجنة ولا أن أفيض علينا من الماء أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقت الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم لن فاليوم لن كما نسول قا يومهم هذا كما نسول يومهم هذا كما نسول يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون